سبحان الذي تعطف بالعز وطال به سبحان الذي لا ينبغي التسبيح الا له سبحان ذي الفضل والنعم سبحان ذي المجد والكرم سبحان ذي الجلال والكرام سبحان ذي الجباروت سبحان ذي الملكوت سبحان وذل كل شيء لعظمته وخاطع سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله لداد كلماته سبحان الله وبحمده لا أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما لا يزول ولا يثنى له الأسماء الحسنى وصفات العلا ذل كل شيء لعظمته وانقاد كل شيء لعزته واستسلم كل شيء لقدرته الملك ملكه والامر امره والخلق خلقه والعبيد عبيده والملائكه من خشيته مشفقون والرسل من هيبته مطلبون والحليم الذي لا يعجب Okay. من من الخاسرين سبحانك ما عبدناك حق عبادتك ولا شكرناك حق شكرك ولا قدرناك حق قدرك أطعناك فشكرتنا وعصيناك وإن رجعنا إليك Yeah. والحدة لك ما عصيناك إذا عصيناك ونحن بعذابك جاهلون ولا بعذابك مستفقون ولكن سولت لنا أنفسنا وغرنا سترك المرخى علينا ولكن سولت لنا وغرنا سترك المرخى علينا فعصيناك بجهل وخالتناك بجهل ربنا إن عصيناك فإنا نحب إن عصيناك نحب ربنا إن عصيناك فإنا نحبك ونخاف عطابك ونخاف عطابك يا فرجنا إذا أغلبت الأغواب ويا رجانا إذا انقطعت الأسباب وحين بيننا وبين الأهل والاصحاب نطرق واستنظر ها نحن ببابك واقفون ولثوابك مؤمنون ولجناتك راجون ومن عذابك مشرقون ها نحن بالثلث الاخير من الليل الذي تتنزل فيه سبحانك بيت nothing واحفرنا بالإسلام قائمين واحفرنا بالإسلام راقبين ولا تشمت عدو عدوا ولا حاسدا نسالك قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما وراحة وسعادة اللهم وألزم قلوبنا فقر كتاب C'est Voilà, mon السلامة إلى أهله وجدت ولا حاجة من حواه الدنيا والآخرة يا لكرين ونا فيها صلا لو عنتنا عم Мааа ومزقهم تمزيقا وللا فيهم عدائب قدرته اللهم فرق جمعهم وشدد كشف عن أيوب لما ناداه اللهم اكشف الضرعا إخواننا المستضعفين في سوريا وفي بورما وفي فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم أقر عيوننا وعيون الموحدين في كل مكان بنصر إخواننا المستضعفين يا رب العالمين يا ذا الجمال والإكرام اللهم آمنا في أوطاننا وصحمتنا ولا تنورنا اللهم وفق لي أدنا بتوفيقك وعيده بتأيدك لكل ما تحب وترضى إلهنا وربنا ما سألناك من خير فعاطنا ما لم نسألك فبتذئنا روهم هذا الدعا ومنك الإجابة. هذا الجهد عليك التكلان سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه اجمع